بسم الله الرحمن الرحيم ألف نام غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فيه بطع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يسرح المؤمنون بنصر الله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 أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد, منهم قوة كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم فما كان الله ليظلمهم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 ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كثيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حليفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون مُنِبِينَ إلَيْهِ وَاسْتَقُوهُ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعَةً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا نَدَيْهِمْ فَرِحُونَ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌ دَعُوا رَبَّهُمْ مُنِبِينَ إلَيْ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 فآت ذا القربى حقهم والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من جبل يربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله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 ظهر الفساد في البحر والبحر بما كسبت أيد الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل تيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل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 إن ذلك لمحي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصطرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وَمَا أنت بِهَادِ العمي عن ضَلَالَتِهِمْ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 فاصبر إن وعد الله حق ولا يتخفنك الذين لا يوقنون